فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطرا به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتقذ إلى ربه سبيلا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 اعْلَمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُم فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اعْلَمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ